تاهت قدم رجلي بعد ما ضاد صدري وانتهيت قرب سلامي من قصير رميت لكن للأسف رميتها واخطيتها يضغي ظلام الليل بشته فوق عينيه لا بكيت تضرب هواجيس الضمير اجراسها ووحيتها تلعب بيا الدنيا وانا منطيب راسي ما شكيت الا على اللي يكلمك بوغي اليام اديتها سبحان وجهه جل شانه غير لطفه ما رجيت اللي يعرف النية في فالدروعه أخفيت ها حاولت أشيل الحمل واصبر صبر غيري ما قويت يعني يكتو في خانة عزوم الصبر وارخيت ها يشين ها حيلك وانت ساكته ما حكيت انت قدرت تعايش جروحك ولا داويت ها يا حسين يا حسين جور الوقت متعبني وأنا منك استحيت الله يقضع دابر الحاجة ويخرب بيت ها يا صفر خمسة صفر خمسة علم السبعة بغيت تعلم الستة ترى بموت ما سجيت يا عشر الارقام الأبية ما غويت ولا نسيت حفقت عشراتك غلام كثر ما دقيتها دورت للبرحة وأنا من دار دار البيت بيت ولا فيه زنقه في البلاد إلا بعدها رحت دورت للبرحة وأنا من دار دار البيت بيت ولا فيه زنقه في البلاد اللي بعد مريتها كتمت همي عند غيرك وأنت عقب الله دريت لو فيه من بين الرجال قرومة ما هكيتها دامل بنادم مبتلى والله بلانية وابتليت عين الصبر تدمع وأنا كحلتها وعميتها أنت تعرف صار والموضوع عندك كيت كيت ما فيه داعي نفتح الصفة وأنا تميتها جيت وأنا كلي من الدنيا جوح ولا كيت عين الصبر تدمع وأنا كحلتها وعميتها